مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا ولا أبنائه خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين وكان الله غفورا رحيما لئلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمردفون في المدينة لنغر أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل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 إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل فربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن الله لا إله إلا الله هو الصالحين ما محمدًا عبده صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله عز وجل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا لا يسأل متاعا إلا من وراء حجاب يعني لا يخطبهن أحد إلا من وراء حجاب احتيج إلى, إلى أن يثثني أقارب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أقارب نساء المؤمنين لأن هناك المرأة لها محايم فجاء فجاء فجاءت استثناء فجاء استثناء المحايم هنا اعتمادا على هذه آية السابقة لذا قال جل وعلا لا جناح عليهن لا جناح عليهن أي في إبداء زينتهن وعدم ضرب الحجاب عليهن في ذلك لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن أبناء الإخوة ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وهنا قول تعالى ولا نسائهن يعني لا جناح عليهن في إبداء الزين أمام هؤلاء المذكورين ولا نسائهن قال الأهل العلم الضمير هنا يعود على نساء المؤمنين يعني لا جناح على المرأة المسلمة أن تبدي شيئا من زينتها أمام أختها من المؤمنين فخرج بذلك الكافرات خرج بذلك نساء الكافرين فإنه وذلك لأنها ليست أمينة على المرأة المسلمة قد تصف زينتها ل... ل... ل... ل... قد إذا رأت الكافرة المسلمة بزينتها قد تصفها ل... ل... للكفرة أمثالها فلذلك العلماء يقولون ولا نسائهن فالضمير هنا يعود على نساء المؤمنين فخرج بذلك نساء الكافرات فخرج, يعني فخرج بذلك نساء الكافرات ولما ملكت ولا ولما ملكت أيمانهن جمهور أهل العلم على أن يعني ولما ملكت أيمن عموم في العبيد والإمام لا حرج على المرأة أمام إمامها أن تبدأ شيئا من زينتها وطبعا الزينة التي التي ذكرنا يعني ما ظهر مثلا من من الخواتم في اليد أو أو الأساور يعني ونحو ذلك. نعم ولا ما ملكت أي منهن فيشم العبيد ويشمل ما ما داموا في ملكهن جميعاً ما داموا في ملكهن جميعا يعني إيه؟ يعني ما دام أنه ليس هناك شائكة في العبد أو في الأمة لأن العبد قد يكون شائكة شائكة بين فلان وفلان العبد يباع والأمة تباع فإذا كانت فإذا كان الملك خالصا حينئذ فإن الله جل وعلا بين بيننا لا حاجة في ذلك ومر علينا في في في آية سورة النور هي آية أجمع من هذه آية النور أجمع من من هذه الآية في في قول تعالى ولا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا ل لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أقواتهن أو بني أو أو أو, أو ما ملكت أيمنهن أو التابعين غير أول الإبتي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء أجمع من هذه لكن هنا نص هنا على خصوص إيه على خصوص الأقارب وإلا فالمحام وبين يعني قد قد بين الله عز وجل أمر المحارم في في سياق أوسع في آية صوت النور وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها فأرادت أن يعني تلبس عليها يعني تغطي رأسها و... و... يعني وجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا, لا عليك فإنما هو أبوك وزوجك, و... وزوجك وعبدك فاستدل الجمهور بهذا عليه على أن ولما ملكت أيمن هن يجمل العبيد والإماء ما داموا في ملكينا جميعاً. وقال آخرون فقط وحملها آخرون على النساء فقط على الإماء فقط دون العبيد. وحمل آخرون على النساء فقط دون العبيد كما قال ابن رحمه الله تعالى. لكن القول أول أرجع الحديث النبي صلوات الله عليه. ولا ما ملكت أي منهن الله وأمرهن الله سبحانه وتعالى وأمر وهذا يعني في في عموم النساء. والتقين الله سبحانه وتعالى في عدم إبداء ما لا يجوز إبداءه من الزينة أو إبداء الزينة لمن لا يحل له لمن لا يحل لهن آآ يعني آآ آآ إبداء زينتي أمامه نعم والتقين الله سبحانه وتعالى ببم بمثال ما أمر والانتهاء والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدة إن الله كان على كل شيء شهيدا شهيدا مراقبا سبحان وتعالى يشهد أعمال العباد سبحانه الله لا يخف عليه من أعمالهم شيئا وهذا يقتضي تحجيم الله عز وجل عباده بأنه كما قال قبل ذلك وكان الله على كل شيء رقيبا إذا إن الله كان كان على كل شيء شهيدا وكان الله على كل شيء رقيبا يتضمن هنا يتضمن ماذا يتضمن يعني تحجيم الله يتضمن تحجيم الله عز وجل لعباده من انتهاك حرماته أو تعدي الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا وهنا سؤال طبعا هنا بالنسبة للمرأة على المرأة كما ذكرنا يعني ولا ولا في هذا كله وبالنسبة لغيرهم أقارب. الكلام ده هذا الكلام كله فيه؟ في الزينة الظاهرة في الزينة الظاهرة يعني مثل يعني أمام هؤلاء الأقارب لا حرج في الزينة الظاهرة من الكحل من الأساو من من الخواتم من تحت الأرجل يا يع الركب يعني من يا من, من, من, من, من الأرجل ما ظهر من الساق أو, أو من الساعد هكذا يقول العلماء وبالنسبة للمؤاة على المؤاة فالكلام هنا في ماذا الكلام هنا في في النظر في الزينة وإلا فلا يحل للمؤاة أن تنظر لعوض ما تأخر كلام كله هذا كلام كله فيه في في في إبداء الزينة وترك الحجاب وإلا فلا يحل أن أن ننظر إلى إلى عورة المرأة كما لا يحل للرجل أن ننظر إلى إلى عورة الرجل ولذلك يعني يعني جاء الاستثناء هنا في في هذه الآية من الآيات السابقة قد وهنا وهنا سؤال لم يذكر الله جل وعلا هنا العم والخلف وإنما ذكر هنا ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبنائي إخوانهن لم يذكر العم والخال فهنا لم يذكر العم والخال لأن الله جل وعلا ذكر ما يدل عليه في قوله تعالى لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن طيب ولا إبناء, ولا, إبناء إخوانهن ولا إبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن يعني إذا كانت في عمته أو خالته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 وهذا أرجح ما مازوكي هنا في هذه الآية. بعض السلف أجاب عن هذا بإجابة أخرى، كما أجاب ع الكلمة والشعبي قال بأنهما لم يذكر لانهما قد يصفان ذلك لبنيهما. وهذا وهذا قوله يعني يحت يعني فيه نظر. هذا قوله فيه نظر. نعم لماذا لأن الله جل وعلا نبه. كما ذكرت لكم كما نبه ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن فنبه بهذا عن العم والخال ثانيا بأن الله جل وعلا لما ذكر ذكر العم والخال أيضا في في الآية السابقة إن أحنننك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات خالتك التي هاجرنا معك نعم فلذلك قول العكيم والشعبي أن العم والخال يعني لا يجوز له طبعا الكلام يعني كلام ضعيف والصواب أنه لم يذكر لم يذكره هنا لأن لأن الله جل نبها على غير المسكويين نبها بالمسكويين على بالمسكويين على غير المسكويين والذي قال بأن بأن المقصود بآية ملك اليمين ولما ملكت أيمنهن الإماء فقط هذا هو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقول إن, إن, إن العبد لا يجوز أن تبدي زناته أمامه والقول وجمهور أهل العلم على إلا في وجمهور العلم هذا للنصوص التي وردت في ذلك إذا هذه الآية تممت الآية السابقة باستثناء الأقارب واستثناء المحارم وجاء هذا وجاء بيان المحام بسياق أوسع وبسياق أبسط في صورة النور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يعني أراد الله عز وجل أن يبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل من الأحكام فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي طيب وتكلمنا أن صلاة أن صلاة الله تعالى على عبده معناها سناء عليه في الملأ الأعلى وهذا الذي يروه البخاري عن أبي العالية الياحي المفسر الكبير وهذا قول الأول في تفسير صلاة الله عز وجل بأنه سناءه على عبده يسني عليه في الملأ الأعلى وقال. قتاذة هي رحمته سبحانه وتعالى ولا تعارض بين القولين لان الشناء تضمن الرحمة والرحمة كذلك متضمنه للسنة فبين الله جل وعلا. ان الله وملائكته يصلون على النبي. أن الله جل وعلا في, في الملائي على يثن على نبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ملائكة الله عز وجل تدعو الله صلى الله عليه وسلم أذا كانت تدعو للمؤمنين فبين هنا أنها تدعو لخصوص النبي صلواته الله سلام عليه. وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي وهذا إذا كان هذا في الملأ الأعلى فأمر الله عز وجل كذلك أن يصل عليه ويسلم عليه الصلاة, وأن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام في الأرض يجتمع له الشناء في الملأ الأعلى وفي الأرض جميعا يا أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما والعلماء هنا يستحبون هنا الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر فقط على مجرد الصلاة يعني لا يقول مثلا صلى الله عليه لا يقول صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أمر بالجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومسألة ال التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشريعة جاءت بصيغ كثيرة بصيغ كثيرة والقاعدة في في إتاجة العبادة على على كيفيات متنوعة فت فتكون المشروع أن يأتي بهذا طابع وبهذا طابع أخرى فيكون عاملاً بجميع النصوص. يعني ورد صيغ الص الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عند البخاري وعند مسلم وعن غييمة قال يا رسول الله قد علمنا يعني السلام عليك فكيف فكيف نصلي عليك فقال ق يقول الله مصلي على على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبالك على محمد وعلى آل محمد كما بدرت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال في في في حديث آخر وكل كل هذه الحديث التي تسمعونها كلها في الصحيح ان عند البخاري وعند مسلم نعم وقال قول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد وكل هذه الصيغه تستعمل في الصلوات كل كل هذه الصيغه تستعمل في يا يا يا يا يا الصلوات وقال الله صل وفي حديث اخر اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ضرعت على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نعم كله فهذه صيغ وردت على كيفيات متنوعة يعني فالمشروع أن أن يأتي المصلي بهذا طارة وبهذا طارة أخرى ولذلك استدل الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك هو مذهب الإمام وكذلك هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة، نعم، واستدل بعموم هذه هذه الأحاديث ووجموع أهل العلم على ذلك، وجموع أهل أهل العلم على ذلك أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أصمت الشافعى ذلك في الصلاة؟ النون قالوا رسولنا قد علمنا السلام عليك، فكيف فكيف نصلي عليك؟ أعلم الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك أي أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادعين. هذا هذا في أين علموا في تشهد الصلاة علموا في في يتشهد الصلاة فس الشافعي رحمه الله وكذلك هو قول الإمام أحمد بوجوب الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصيغ التي وردت المتنوعة التي وردت في الشرع في في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيوة الذين من صلوا عليه وسلموا تسليم طيب وطبعا مسألة هل يتكرر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه إذا إذا إذا إذا إذا, إذا تكرر زيكو يعني المس فيها قولان كثير من أهل, جمع من أهل العلم يقول كلما تكرر رجيكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه المصلي صلى عليه السامع لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفيه رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك والبعض يقول يكفي هذا في مرة واحدة ن ويستدل حديث ما جلس قوم مجلسا لا, لا, لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون على النبي صلوات ولا, ولا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم طرا ترو يعني يعني يعني والوالأحوط وك هو كلما اكتفت من الصلاة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان كان هذا أو أو أوله لكن بس نقول من لنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة صل الله عليه بها عشان ومسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه هذه تخص الأنبياء في قول جماهير أهل العلم ولا يعني ولا يذكر غير الأنبياء بها ولا يعني يطبع غير الأنبياء بمثل هذا يعني عندما نقول النبي نقول النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أحدث من النبي أن يصلي هو يسلم عليه لكن في قول جمهو أهل العلم هل هل مثل لو قلنا أو بكر نقول صلى الله عليه وسلم لا هذا في في في المسألة قولان القول الأول هو قول جماهير أهل أهل العلم بأنه لا بأنه بأنه لا يطلق مثل هذا لأنه لم يعهد مثل هذا عن السلف نعم؟ وفي قول آخر يقول أن هناك كدليل دلت على مثل ذلك قول الثاني اللهم كما, كما ثبت عند البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا إذا أتاه صدقة قوم قال اللهم صل على آل على آلي فلان ووأتاه ابن أبي أوفا فقال اللهم صل فقال اللهم صل على آلي أبي أوفا أو نعم وهذا عند عند البخاري في صحيح وكذلك أما ثبت من إمارات جابر لما جاءت إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي قال اللهم صلي عليه فأفقل اللهم صلي عليها وعلى زوجها لكن الجمهور أهل العلم هنا يقولون هذا في الدعاء وفي مسألة الدعاء جائز يعني تدعي لفلان اللهم صلي عليه وعلى فلان لا, لا حرج في ذلك لأنه ثبت النبي السلام دعا بذلك لكن في في خصوص ذكر الأنبياء أو ذكر غير الأنبياء فيدبعوا بذلك فالجمهور هنا ينبعوا من ذلك لماذا؟ لأن لأنه لم يرد مثل, مثل هذا ولأن هذا أيضا قد صار شعارا لأهل البدع ولأن هذا قد صار شعارا لأهل البدع من الرافضة ونحوهم فهم لا يذكرون علينا رضي الله عنه إلا إلا يقول علي عليه السلام لا يذكرون أحدا غير ذلك فلما صار هذا شعارا للرافضة فالجمهور منعوا الجم جم أهل العلم منعوا من من إطلاق الصلاة والسلام على غير الأنبياء لكن في في شأن الدعاء الأمر فيه سهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وعلى ذلك وعلى هذا لو دعوت أخيك الله مصل يعليه وعلى أخي وعلى أخي فلان لا حرج عليه في ذلك ليه لماذا لأن الله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته هذا يعني, هذا يعني لا حرج في ذلك لكن في خصوص أن نقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم لا هذا مثل هذا ممنوع نؤلن هذا هو صار شعارا للرافضة. يعني حتى لو كان الخلاف قديما لكن لما صار هذا الأمر شعارا للرافضة فالجمهور من أهل العلم عالا من منع من ذلك على غير الأنبياء ونحن نذكر يعني الأدب مع الصحابة أن كلما ذكرنا الصحابة رضي الله نترضى عنهم لماذا؟ لأن الله جل على رضيه عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما, ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم هكذا إذن, إذن, إذن هذا من, من الأدب وقد تعلمت من مشايخي نعم يعني انه حتى لو كنا نقوى في كتاب من من كتب اللغة لا يذكر حتى والله في معجم في يا معجم من يا يا معاجم اللغة حين يذكر يا الصحابي يعني يعني يعني لابد أن ان يترد عنه وهذا علمني هذا شيخي فضيله الشيخ محمد عبد العبد المعطي حفظه الله لا يذكر ابدا صحابي حتى في معجم من يا معاجم اللغه إلا, إلا وهو يترد عنه وهذا من الأدب اللائق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مخفو لنا ولمشيخنا جميعا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنا وسلموا تسليما حتى لا يتسهل في أمر السلام كما أمر بالصلاة فلذلك جاء جاء الفعل هنا مؤكد وتأكيد الفعل هنا بالمفعول المطلق يدل على على وجوب المحافظة على ذلك على وجوب المحافظة على ذلك وكما تعلمون أن كثرة الصلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائص أهل السنة لكثرة تجكيم للنبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على يا على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد طبعا حفظ الكثير الله تعالى أورد لك جملة كبيرة من الحديث متنوعة هو ناقش مسائل أيضاً مسائل في في ذلك وطبعاً يا ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتاباً عظيماً جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير على خير الأنام كل هذا في حكم الصلاة والصلاة كتاب صف يعني صفهم كبير ونافع نعم في في في حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العلماء وهذا مذهب الشافعي وأحمد بأنه أنه لا تصح الخ الخطبة من الخطيب. الجمعة ون ونحول إلا أن إلا على الله جل وعلا ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى أنه لا تصح خطبة الخطيب إلا إلا بأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من ذلك أيضا استحب هذا عند زياره قبره عليه الصلاة والسلام نعم لانه ثبت الحديث عند في سنن أبي داود من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى امد عليه السلام بعض الناس يقولوا هذا دل على أن النبي صلوات الله وسلام عليه حي لم يموت هذا طبعا شطح شطحة من شطحات الصوفية نعم ويقول يا ويستدل ببعض الحديث يقول ما ما, ما ما ما من أحد يسلم علي إلا أوضع الله عليه روحي حتى حتى أوضع عليه السلام على أن في هذا الحديث رضون عليه هو لو نظر تأمل في الحديث لكن هكذا هذه بعض من من شطحاتهم وأنه حي وأنه لم يمت وأن والله جل وعلا يقول إنك ميت وإنهم مي وإنهم ميتون وفي الحديث نفسه وفي الحديث نفسه رد عليه إلا رد الله عليه صحيح يقول والله أستقبل واحد بعد الآن فبيسلم أنبيه سلم وبالتالي إذا النبي سلم لا يعني حي تمام هذا يخص السلام على النبي صلى الله عليه كل ما سلم عليه قل كما قال الحديث نشطحات القوم طبعا الـ الـ الـ ومثل هؤلاء بيخرج منهم طوغم يعني مثل مثل هؤلاء الذي يجيزون مثلا يقول لك والله شرب دول النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب به الى الله زلفة ونح, ونح وذلك وهذه كلها أقوال كل وأقوال يعني يعني من من شطحات القوميه الحمد لله الحمد لله تعالى على على الاسلام والسنه والله, والله العظيم نعم عظيمة جدا والله الحمد لله بأن الله جل وعلا يعني يعفانا وضلانا على الطيق وضلانا على السنة وعلى اتباعها وإلا فهؤلاء يقضون عمارا طويلة في البدع وفي الضلالات وفي الحديث أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا حتى يدعى بدعته صلى الله السلام والعافية وكلما اشتهد المبتدع في بدعته كلما زاد من الله بعدا صلى الله السلام والعافية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد له عذاب مهينا. طبعا حذر الله عز وجل قبل ذلك من التعرض للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم بالقول أو بقول أو بفعل أو بإشارة أو بأي شيء فيها تنطص أو فيها نيل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس ولذلك جاءت النصوص تحرج في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من من بعديه أبداً انتبه هنا لمعنى هذه الآية إلى أن كل رجل إذا مات عموم الناس لو مات أحدهم صارت المرأة حلالة ولا لا بعد العدة بعد بعد عدة الوفاء وهي أربعة أشعر عشر, عشر حالة المرأة ولا لا إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الله جل وعلا سمه سمهن أزواجه بعد وفاته وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا فهي تدل على أن العقد الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم بين وبين زوجاته باق بعد الوفاة ولذلك حرمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة جميعا حيا وميتا عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه, عليه الصلاة والسلام وإلا فعموم المؤمنين إذا مات زوجته بعد أن بعد أن إذا إذا انتهت من إذا انتهت يعداته حلت للزوج إلا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولي. لذا قال جل وعلا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدي أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما وأؤكد هذا المعنى بالمؤكدات بالمؤكدات بالجملة الاسمية وإن دل على الت التأكيد وبيان بأن هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى يعني لا تحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى تمام إن الذين أذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرق الأنش جمع الله في هذه الأية بين أذية الله وبينininmus verder~? وبين, وبين ذية رسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تعالى. وذلك ثبت الحديث عند الإمام أحمد صلى الله عليه في أصحابه وبيّن عليه الصلاة والسلام فقال فإن من قادر أذىه فقد أذىني هو من قادر أثى الله تعالى ل falei من корпقال كاللمة مسألة لذلك هنا هوا إن, أن كل أذى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤذي الله تعالى والله جل وعلا توعد عليه أشد العذاب. ومن تعمد أذية النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أمارة على نفاقه ولذلك لما سئل الإمام أبو زرعة عن يقع في الصحابة رضي الله عنهم قال لا يفعله إلا لا يفعل عندنا إلا الزنادقة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب أنصار وآية النفاق بغض الأنصاب فمن وقع في الصحابة فلا شك أنهم من الزندقة يكذبون الله جل وعلا ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه صلى الله عليه يقول الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا ولا نصيفه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واللعن في اللغة واللعن اللعن الله جل وعلا عبد من عبادة ترضه من وحمة الله واللعن من الله واللعن بين الله عز وجل يكونه يبقى القول يقول سبحانه وتعالى إني لعن فلانا كما يقول في في المحبة إني أحب فلانا فيحب الجميل ويحب أهل الأرض ويحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض كذلك في اللعنة فلذلك لعنهم الله في الدنيا والآخرة دلوا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل لأن الله عز جل على إذا لعن عبدا فإن هو يلعنه بالكلام يقول لعنت فلانا صلى الله عليه وسلم والعافية لعنهم الله في الدنيا والآخرة اللعنة متواصلة معهم في الدنيا والدنيا موصولة بالآخرة صل الله عليه وسلم وهذا وهذا وعيد عظيم لأن اللحن معناء الترد من وحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي عند البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله. يعني اسم اللعن. اسم اطلاق اللعن في غير موضعه. كقتل المؤمن. وقال من قال يا اخي يا عدو الله فك فك قتله. يعني اسم هذه الكلمة كاسم القتل عند الله سبحانه وتعالى. لأن امر اللعن عظيم. هنا يخص الله جل وعلا هؤلاء الذين يجون الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا وعد لهم عذابا مهينا طبعا اذيه الله جل وعلا تشمل التعرض لدينه او التعرض لشان اول اول استهزاء بشريعه من من شرائعه أو, أو, أو التجرؤ على حرماته أو كذلك بسبب الظهر كما فسّروا بعض أهل العلم والمقصود بأن الأذى عام من ذلك لأنه ثبت الحديث في في في الصحيح يعني أذاني ابن آدم يسبوني ابن آدم يعني أذاني ابن آدم ولم يكن له ذلك فهو يسب الظهر وأنا الظهر وأنا الظهر أنا أقلب الظهر فالذي يسب الظهر يعني الأيام بيسبب تقدير الله سبحانه وتعالى لكن هذا نوع من أذى وهذا من التفسير بالمثال وإلا فالآيات تنهى عن عموم الأذل لله عز وجل وووأذى رسوله صلى الله عليه وسلم طيب إذا كان هؤلاء وعد لهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا هؤلاء المجرمون من الضوافد الذين يقعون في في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم ويتهمون الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها والتي برأه الله عز وجل من فوق السبع سماوات هؤلاء المجرمون يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي عرض النبي صلى ياسال صلى الله عليه وسلم فلا ويب أنهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا لا ويب أنهم يد بدخول هؤلاء في الآية دخولا أوليا إحنا هذا أشد الأذى ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه عليه قول قول ابن سلول في في في اهلي صعدنا مثلا من المنبر يا وقال من يعذبني في رجل بلغني اذاه يعني بلغني اذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا من المؤمنين رضي الله تعالى عنهم فهذا هذا من قوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وهكذا المنافقون ولذلك توعد الله عز وجل هؤلاء المنافقين الذين دائما يسعون بنشر الفواحش بين بين المؤمنين نعم توعدهم الله عز وجل توعد يعني توعدهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم لا تعلمون والله يعلمهم جميعا لا يقفون عليه وأنتم قد لا تعلمون وأعد لهم عذابا مهينا واتفقنا بأن بأن العذاب المهينا بأن العذاب المهين هذا يخص الكافرين ول ول ولد قال جل وعلا ول عذاب مهين وهذا يدلك على أن تعمد أذية الله سبحانه وتعالى وتعمد أذية رسول الله صلى الله عليه وتعمد أذية رسول الله صلى الله عليه هذا قد يقول بسيط يدخل في نطاق الكفر الشيخ الإسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سمع يعني رجلاً يشم زمياً يشم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينم ليلته حتى ألف الصايم النسلولة في الضد على شتى الرسول. نعم وبين إجماع أهل العلم بأن السب للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل وهذا نقل هذا نقل هذا الإجماع الإمام إسحاق ابن راهوي ونقلوا كذلك أبو بكر المروزي أبو بكر المروزي وغير وغيره فغير واحد النقل الإجماع على وجوب قتل السب وأنه خارج من الملة ومثل هذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الذين أذن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذاب مهين الاستهزاء كذلك كذا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب ماذا ماذا قالوا قال ما أعظم قوة أن هؤلاء بطون وأجبنهم السنن وأجزبهم السنن وأجبنهم عند اللقاء سخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسدت هذه هذه الآية قل أبي الله وأيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزوا قد كفرتم بعد إيمانكم فليستزاء كفر بالله سبحانه وتعالى استزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشعيرا من شعير الدين كفر إن كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون لذا قال العلماء أنه لا تجد مستهزئا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام إلا هو ممن يجعل إن ممن هو يجعل مع الله إلها آخر لا يمكن أفدا المؤمن أن من كان في قلبه مسكه من إيمان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستهزئ ب من من شعائدين والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الله كما حضر من أذيت الله جل وعلا أذيت رسوله صلوات الله عليه وسلم عليه حضر كذلك من أذيت المؤمنين تعمد أذيت المؤمنين والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير جمل اقتضى ذلك وبغير ما اكتسب و و بما لم يفعلوا والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينة قد احتمل هنا الصغة الافتعال هنا تدل على التكلف فقد احتملوا بهتانا والبهتان كما قالنا بسهل يعني لما سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول خالف إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني رميته بالبهتان يعني من كذب يعني الكذب الذي يبحث الإنسان يحير الإنسان من شدة الكذب عليه إذا قال جل وعلا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينة وهذا في يعني يعني تحزيل من الله عز وجل من التعوض للمؤمنين إذا كان أنا مثلا بقول من صلى الفجرة في جماعة من صلى الفجرة في, في جماعة فهو في زمة الله تعالى فلا يطلبن الله بشيء من ذمتي فيدلك من أحدكم ثم كبه على وجه في نار جهنم. تعود لواحد يصلي الفجر في المسجد داف في ضمان لا صلى الفجر في جماعة هذا في ضم في ويحدث في في صحيح مسلم. فاللي بيخفى ذمة الله يعني عهد الله سبحانه وتعالى إنه أمن هذا المؤمن وأمن هذا المسلم توعده الله عز وجل أشد الوعد. والكلام ده ما فيش في ليس في تهون عند الله سبحانه وتعالى. حدود رب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان البشر يغضبون لما, لما واحد يقول لواحد أنا أنا قلت لك كيف هذا ولا ولا ولا تفعل كذا فكيف رب العالمين سبحانه وتعالى مثل هذه الأشياء يتوعد الله عليها وإذا قال والذين يؤذون المؤمنين وال والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتان ويثمنوا مين وإذا كانت المرأة دخلت النار فيه الله والحديث في صحيح فيه ضغة بسبب هذة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فماتت البيضة فدخلت المرأة النار وهي مائة مسلمة لأن لو كانت كافرة لما ذكر سب لا كان كفوف السبب الذي النار فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنها دخلت المرأة النار في رضي بسببها فكيف فكيف بمن يجوع شعبا كاملا مؤمّة كاملة أو يزد من يشاء أو يعتقل من يشاء هي الأمور بترك لك بترك لك ولا ولا لمن جاء بك انتم الناس كلها عبيد لله سبحانه وتعالى يأتبون بأمر الله سبحانه وتعالى تعلم بأن في ملك لهذا في الاله الحكم, الحكم العدل أم كاملة الآن في بلاد الشام تجوع الآن أم كاملة أم كاملة شعوب كاملة تجوع الآن سبحانه وتعلم دخلت تمرأة النار فيه الظهر أما الذي يجوع شعباً كاملاً يعطينا أين هذا هذا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفوه. إن إن إن انتبه لهذه الآية. إن الله يدافع عن الذين أهمنه. إن الله لا لا يحب كل خوان كفوه. ختام الآية بهذا الختام ليدلك على أن الذي يتعمد أذية المؤمنين والنيل ووتعمد النيل منهم له نصيب كبير من القيانة ولأنه كفر بنعمة الأخوة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر طيب الكفر، هذا الكفر بنعمة الإيمان، الكفر بنعمة الإسلام ونعمة الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون أخوة، فاصطحبوا بين خويكم، فقد احتملوا بهتان وإسم المؤمن. طبعاً آية هنا عامة في كل في في كل شيء يؤذن الله جل وعلا أذن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.